الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم إنه كان من المفسدين ونريد وأن استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم أمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وهمان وجنودهما منهم وجنودهما منهم أن كانوا يحذرون وأوحينا عليه فألقِه في الأم ولا تخافِ ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا إن فرعون وقامة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 على على قلبها لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون وحرى الناع عليه لراضع من قبل فقالت هل ادن لكم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 119. ولما بلغ أشده واستوى أنتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين 110. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من هذا م شيعته وهذا من عدوه فاستغاثوا الذين على الذي من عدوه فوكزه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان فغفر له إنه الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خال فَإِنَّكَ لَغَوِيٌّ بِالْفَتْرَةِ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْعَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ بِالْفَتْرَةِ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ إِنَّهُ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى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 إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولم توجهت القائمة ديانا قال عسى ربي أي يهديني عسى ربي أي يهديني سوا السبيل ولما ورد ما مديان وجد عليه أمّة من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين ووجد من دونه موعتين تذودان قال ما خطبكما قالا لا نسدي حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى إلى الظلم فقال ربي إني فقال ربي إني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 نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القضي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تاجرني على 129. وما أريد أن أشق عليك ستجدني شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل 111. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا 112. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا 113. لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار, أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما أتى نودي من شاطئ وادي أيمن في بقعة مباركة في من الشجرة أيه مسامني أنا الله إني أنا الله رب العالمين وأن فَلَمَّا رَأْنَاهَا تَمْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ فَلَمَّا رَأْنَاهَا تَمْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُذَبِّرًا وَلَمْ يُعْطِبْ يَا مُوسَى اقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمْنِ 119. يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهر فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إن صدقني اني اخاف ان يكذبون قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغانم فلن ناجع فأوقد لي يا آمانا على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا ظننه وإني لا ظننه من الكاذبين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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتَبَعْنَهُمْ فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَعْلَمْ الْقُرُونَ الْأُولَى بصائر بصائر بِرَحْمَةٍ وَرَحْمَةٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّنَا أَيْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ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 129. ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون يا اياتك يَا وَاغْرَ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ قُل فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اتَّبِعُوهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّنْ ضَلَّ مِنَّا اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا وَإِذَا يُتْلَىٰ عليهم قالوا آمَنَّا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَآمَنَّا بِمَا أُنْزِلَ مُنْقَبَلاً وَمُدْبَراً وَمَا نَحْنُ بِمُكَذِّبِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أجرهم مرتين بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ وَهُمْ وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي جاهلين إنك لا تهدي من أحببت وقالوا إن تبعن الهدى معك نتخفف من أرضنا أو لم نمكّل لهم حرما آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء ثمارت كل شيء الرزق من لدنا ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا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 وما كنا مهلك القرى فهو لاقيه كمن متعلّم، كمن متعلّم همتع الحياة الدنيا، ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي؟ أين شركائي؟ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا, هؤلاء الذين ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغوينا تبرعنا إليك مَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَضَلَّيْنَا رَبَّنَا مَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَضَلَّيْنَا أَضَلَّيْنَاهُمْ كَمَا فاركاكم فدعوهم فلم يستجيئ عسى يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيره سبحان الله وتعالى عما يشرفون وربك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 وما كان من المتصلين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا.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 فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون 119. فلا تكونن ظهيرا للكافرين 110. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك 111. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله Lan